اشراقت نفسي بنور من فهادي حينما رددت يا رب العبادي وانتشت روحي وصارت دمع يجري يا إلهي خذ بقلبي للرشادي اشراقت نفسي بنور من فؤادي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 في الرشادي في في سجودي حولي سواد في يا كريما ما لفضلك من نفادي يا سميعان يا مجيبا يا عظيما اهدني يا خالق السبع الشهادي أشراقت نفسي بنور من فهدي حينما رددت يا رب العبادي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 A szacowny przyjacielu, jakim jesteśmy w tym momencie, w يا jesteśmy w يا رب العباد وانتشت روحي وصار الدمع